من شيء فمتاع ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها وما عند الله خير و أ ب ق ى أ ف ل ا تعقلون أ ف م ن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه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 ق َ ح ق عليهم ُ القول َُْْ ربنا َََّ ه َ ؤ ل ئ ء الذين َََََِّ أ غ ْْ و ي ن اغويناهم أ َََُْْْ كما ََ غوينا ََ ت َ ب َ ر َّ أ ْ ن َ ا إ ِ ل َ ي ْ ك َ ما َ كانوا َُ إ ِ ي َ ا ن َ ا يعبدون ََُُْ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 فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون ف أ م ا من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين ورب وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله لا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 فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين و أ ص ب ح الذين تمنوا مكانه ب ا ل أ م س يقولون اويك أ ن الله يبسط الرزق لمن يشاء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 و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين من جاء بالحسنه فله خير فلا يجزى الذين عملوا السيئات إ ل ا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن الذي عليك لرسم فرض قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أ ن يلقى اليك الكتاب إ ل ا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آ ي ا ت الله بعد اذ انزلت اليك وادع إ ل ى ربك ولا تكونن من المشركين